عن كفارة الجماعة في نهار رمضان اولا انا قلت ان الكفارة تجب وجوبا على الزوج الذي جامع تجب على الزوج الذي جامع مرأته في رمضان كفارة وسأذكرها واختلف اهل العلم في وجوبها على الزوجة هل تجب على الزوجة؟ وهو الجماع لابد يتم بين رجل وامرأة زوج وزوجة ده جامع في رمضان هي واجبة على الزوج قولا واحدا هل تجب على الزوجة اختلف أهل العلم في ذلك؟ فمنهم من أوجب عليها الكفارة إن كانت راضية، يعني إن لم تكره، فإن كانت راضية وجب عليها الكفارة، ومنهم من لا يوجبها عليها أصلاً لأنها لم تخاطب بالكفارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان لم يستفسر منه ولم يستفصل ولم يقول له كانت مرأة راضية أو غير راضية ولم يقول له لتكفر المرأة ففريق من اهل العلم قال لا كفارة على المرأة وانما الكفارة على الرجل الفريق الاخر قال على المرأة كفارة ان كانت مطاوعة وان كانت راضية كفرت الجمع في نهار رمضان يأم يا سيف عتق رقبة وطبعا غير موجود عتق رقبة واذي غير موجودة طب بعد كده ايه صيام شهرين اذا يجب على الزوج الذي جامع امرأته في النهار رمضان ان يصوم شهرين دي عقوبة وكفارة والكفارات تزيل اثر الذنب تماما تجبر الانسان تجبر عجز الانسان لان الانسان عنده خلل وقع في ذنب له كفارة الخطير يا اخوانا الذنب الذي لا كفارة له هو الذي سنلقى الله عز وجل به لا ندري هل تاب علينا أم لا هل غفر لنا أم لا لكن الذنب الذي تقرر له كف كفارة بأداء الكفارة يسقط الذنب يجب على هذا الزوج أن يصوم شهرين متتابعين فإن كان عاجزا لمرض أو, أو نحوه يطعم ستين مسكينا على حسب قدرته إن كان لا يجد وفقير بتبقى الكفارة في عنقه ليلا حتى يكفر والله أعلم